وما ارسلنا قبلك من المرسلين إ ل ا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعضهم فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا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 ويقولون حجرا محجورا وقد امنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء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 م ر ك ه ا ا ل ر ه ل أ غ ر ق ن ا ه م و ج ع ل ن ا ه م للناس آ ي ة وأعتدنا ل ل ظ ا ل م ي ن ع ذ ا ب ا أ ل ي م ا و ع ا د و ث م و و د أ ص ح ا ب الرسل وقرونا ب ي ن ذلك كثيرا وكلا موسوعه ا ل ن ا ت ت ب ي ر ا و ل ق ق د أتوا ا على ل ر ي ة ا ل ت أمطرت ي مطر ا ل س و ء ف ل م ي ك و ن و ا يرونها ب ل ك ا ن و ا ل ا يرجون نشورا ر وإذا أ م ي ه يتخذونك إ ل ا هزوا أ ه ا الذي بعث الله رسولا إ ن كاد ليضلنا عن الهتنا لولا أ ن صدرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أ ض ل سبيلا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 و موسوعه النابلسي للعلوم ا اصرف ع ن ا ع ذ ا م ي ه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 ن ف س التي حرم ا ل ل ه إ ل ا ب ا ل ح ق و ل ا ي ع ل و ن و م ن ي ف ع ل ذلك ي ل ق ى أ ث ا م ا ي ض ا ع ف ل ه ا ب ي و م ا ل ق ي ا م ة و ي خ ل د ف ي ه م ه ا ن ا إ ل ا م ن تاب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 و ع موسوعه النابلسي ذ ي خ ر للعلوم الاسلاميه يقولون ن م و ي ن إ م ا م ا ا ب ل س ي ج ز و ن ا ل غ ر ف ة ب م ا ص د ر ل ا س ل ن ف ي ه ا تحية و س م ا خ ا ل د ي ن ف ي ه الحسنى ة مستقرا م م ق ا و قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما